ومن حيث خرجت يعني أي محمد شهر جهك تبدرك فولي وجهك شطر المسجد الحرام نبرخ بدأ رخ المسجد الحرام وإن كُل الحق من ربك انديك أبا مسؤول حقيش سنخذيته ومن الله بغافل عما تعملون وخذناي غافلا شوي تشتهيتك العمل كهم بك خذ الزان